وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُوا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 فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخُلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذلك بأنهم قوم لا يعلمون كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا, إلا الذين آهدتم عندهم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 إنهم ساء ما كانوا يعملون لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذنة وأولئك هم المعتدون فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين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 لهم لعلهم ينتهون ألا تقاتلون قوما كثؤ أيمنهم وهم بإخراج الرسول وهم بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة أتخشونهم فالله احق ان تخشوه اتخشونهم فالله احق ان تخشوه اتخشونهم فالله احق ان تخشوه ان كنتم يقتلهم يعذبهم الله بأيديكم ويُخزهم ويصركم عليه عليهم ويُخزهم ويصركم عليهم ويشفي صدور ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم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 يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء أولياء أين استحب الكفر على الإيمان وَمَن يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ قل إن كان آباءكم وَأَبْنَاؤُكُمْ وإخوانكم وَأَزْوَاجُكُمْ وعشيرتكم, وعشيرتكم وَأَمْوَالٌ قَتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا ومساكن, وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ وجهاد في سبيله فتربصوا فتردصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين لقد نصركم الله لقد نصركم الله في مواطن كثيرة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 حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون وقالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى المسيح بن الله ذلك قولهم بأفواهم يضاهون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أن يأفكون قاتلهم الله قاتلهم الله أن يأفكون اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله من دون الله والنسح ابن مريم وما أمروا إلا أن يعبدوا إله واحدا لا يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأب الله ويأب الله الا ان يتم نوره ويأب الله الا ان يتم ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق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 انما فتكوا فتكوا بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا هذا ما كنتم لتانفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون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 فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين إن من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 أرضيت بالحياة الدنيا من الآخرة، أرضيت بالحياة الدنيا من الآخرة، فما متاع الحياة الدنيا، فما متع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. يا أيها الذين آمنوا ما لكم.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 في الآخرة إلا قليل فما متاع الحياة الدنيا فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستعبد القوم غيركم ولا تضرهم شيئا يستعبد القوم غيركم ولا تضرهم شيئا والله على كل شيء قدير إلا تنصروه فقد نصره الله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 إنفروا خفافو وثقلو وجاهدو وجاهدو بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك لاتبعوك ولكن بعودت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله والله يعلم إنهم لكاذبون أحفظ الله عنك.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 إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون ولو أراد الخروج ولو أراد الخروج لعد له عدته ولكن كره الله بعاتهم.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 وفيكم سمعون لهم والله عليم بالظالمين لقد بتقوا الفتنة من قبل وقلبو لك الأمور وقلبو لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وظهر أمر الله وهم كارهون ومنهم من يقول اذن ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين إن تصبك حسنة تسئهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولو ويتولو وهم فرحون. قُلْ لِيَ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ ثَلَّٰٓتَ وَكَلِ الْمُؤْمِنُونَ قل هل ترددون بنا إلَّا إحدى الخصَنَين ونحن نترددُ بكم أي يصيبكم الله بعذاب أي يصيبكم الله بعذابٍ من عذبه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 وما منأهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله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 يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ مَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ لَوْ يَجْدُونَ مَلْجَأٌ أَوْ مَغَارَاتٍ أَوْ مُدْخَلَ الَّذِينَ لَوْ إلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَحُونَ وَمِنْهُمْ مَن يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فإن أعطوا منها رضوا وإلا لم يعطوا منها إذا هم يسخطون ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسب الله وقالوا حسب الله سيؤتين الله من فضله ورسوله إن إلى الله راغبون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 إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر.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 نا رجحنا ما خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله هي حسبهم ولعنهم الله ولعنهم الله ولهم عذاب ولعنهم الله وله عذابٌ قِيم كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة كانوا أشد منكم قوته وأكثر أمواله وأولاده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 يا أيها النبي جاهد الكفار جاهد الكفار والمنافقين واغن عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير يحلفون بالله ما قالوا وناقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغنأهم الله ورسوله من فضله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 وقالوا لا تنفروا في الحرب قلنا رجها نما أشد حرا لو كانوا يفقهون فليضحكوا قليلا واليبكوا كثيرا واليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون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 ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله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 ما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنى رضوا بأي يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون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 وَمَآوَاهُمْ جَهَنَّمُ مُجْزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ يَحْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنْ تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ فَإِن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 ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله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 من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردو على النفاق مردو على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم.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 ستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون وآخرون مرجون لأمر الله إنما يعذبهم وإنما يتوب عليهم وإنما يتوب عليهم والله عليم حكيم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 لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه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 خير أم من أسس بنيه على شفاجر فنهار على شفاجر فنهار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الضالين. لا يزال بنيانهم الذي بنوا ربا في قلوبهم إلا إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم وأموالهم بأن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 وذلك هو الفوز العظيم التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المن قَائِمُونَ وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ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 فَلَمَّا تَبِينَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأُوَاهٌ حَلِيمٌ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى حَتَّى يُبِينَ لَهُمْ مَا يَتَّقُونَ إِن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 ذلك بأنهم لا يصيبهم ضماع ولا نصب ولا مخمص ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطعون موطئ ولا يطعون موطئ يغض الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم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 فلو لا نفر من كل فرقة منهم طائفة اللي يتفقه ليتفقه في الدين ولينظروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين ينونكم من الكفار واليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين ينونكم من الكفار